الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فما زلنا مع صور من يسر الاسلام للطهارة في وطهارة في في اصحاب الاعداء في اللقاء الماضي تحدثنا عن المس على الخفين او الجوربين وعرفنا ان المقيم يمسح على جوربه يوم وليله والمسافر يمسح ثلاثه ايام بلياليها بشرط ان يكون قد لبس الجورة على طهارة يعني توقف واتم الوضوء وغسل كل اعضائه تماما ثم بعد ذلك يلبس الخوف او الجورة يمسح على الخوف بان يبل يده اليمنى ويمسح على رجله اليمنى من اعلى ويبل يده اليسرى ويمسح على رجله اليسرى من اعلى اليوم نتحدث عن المسح على الجبيرة الجبيرة يعني مثلا رباط الضهر واحد مكسوعه ها رباط الرضض او واحد ذراعه كسر وجبسته كان في زمان حاجه اسمها الجبيرة شابعها بالجبس كده ها عباره عن حتتين خشب كده يضعهم على الذراع من الناحيه ايه ويعصب عليهم عصابه كده زي هذه كانت اشبه ما تكون بالجبس الآن وتقوم بدوره بل ان بعض الاطباء يقولون انها قد تفيد افضل من الجبس المهم هذه الجبيره يجوز المسح عليها في الوضوء اذا كانت في مكان من الاماكن تروسل يعني لو واحد مثلا جاب ذراعه يبقى يجوز برضه الايه انه يمسح عليه وهو بيطهر واحد مجبس رجله يجوز انه يمسح عليه وهو بيطهر في فرق بين المسح على الخفين والمسح على الدبيره اي ونعم اسمعوا بعد ما اصلي عندنا الصلاه الشراب عشان يمسح عليه يشترط انك تكون لابسه على طهاء الجبس لا واحد دراعه متجب الجب... مقصوره واحنا جباسه نروح استنى نتوضى الاول قبل ما نجبسك علشان احكام الطهاره ها يكون ماشي شفت طيب الدوره يمسح عليه المقيم ثلاثة ايام يوم بليله والسفر 9 ايام بليلية طيب واحد بقى الجبس الدراع وده بشهر على الاقل هل يشترط في الجبس مدة لا يبقى دي من الفوارق التي بين الايه بين المسح على الكبيره والمسح على الجواب كذلك انا مجبس إيدي ايدي الحته دي بس كده المفصل ده هو بس كده هو اللي فيه المشكله يا جوز امسح عليه ايوه يا جوز امسح الحته دي واغسل الباقي ما كانش فيه مشاكل انما الشراب لو انا عندي شراب لا استوب بلاش شراب في حاجه اسمها الباليرينا طلع لي من دول ربنا في ناس ها حاجه زي الكاوتش كده بس حاجه خفيفه ماهيش بتاعه ماشي يعني ها فما تستورش محل الفرض كله تسطر لحد فين؟ تحت الكعب الرهلي عاركين بقى الكعب هو ايه؟ ها؟ هو ده واحد بقى لمس الحاجة دي كده ومغطيه الجنس ده فقط مش مغطيه لحد فوق ليه؟ الكعب مش مغطيه محل فوق يا جوي ده مساحة لا طب واحد عنده مشكلة في الحتة دي كده بس ونجبت المكان ده وكده ومسكه برباط خفيف من ورا مش طالع لفوق يا جوي ده مساحة ليه؟ ايوه نعم ليه؟ لانه يشترك في الخب أو الجورة أن يكون ساتراً لمحل الفرق بينما لا يشترط هذا في المز على الجميرة يبقى لا يشترط أن على طهار ولا يشترط فيه المدة أو لا مدة له حد ما وكذلك لا يشترط أن يكون ساتراً لإيه؟ لمحل الفرق أي سؤال إخواننا؟ أي سؤال؟ صلى الله عليه وسلم مباركة محمد وعلى الله